أ ن ف ت وقد أ ن ف ت على عقود سوارا كي ي ق و ل ا ل ن ا س حالي وكيف أ ش ي د في يومي بناء و أ ع ل م أ ن في غدي ر ت ح ا ل ي محالك ز ل ة والدهر خب يسير ب أ ه ل ه قلق المحال أ ق م ن ا في الرحال ونحن س ف ر كانا قاعدون على الرحال أ ر ا ك الجهل أ ن ك في نعيم و أ ن ت إ ذ ا افتكرت بسوء حال إ ذ ا ما كان اثمدنا ترابا ف أ ي الناس يرغب في اكتحال ي وما سمحت لنا الدنيا بشيء سوى تعليل نفس بالمحال ي واعوزت ا ل ف ض ي ل ة كل حي فما هو غير دعوى وانتحال ي يلام الممسك ا ل إ ع ط ا ء حتى جفون ما تساعد ب ن ه م ا ل ي أ س ي ئ ي في فعال أ و كلام فقد جربت صبري واحتمالي إ ذ ا الحيوان فض العقل منه فما فض ا ل أ ن ي س على النمال ي أ ر ى زمنا تقادم غير فان فسبحان المهيمن ذي الكمال قد اقتحلت عيون للثريا بما يربي على كتب الرمال غدونا سائرين على وفاز سحاه مثل شراب ثمال على الفرسين لا فرسي رهان أ و الجملين ل ي س كالجمال فلا يعجب بصورته جميل ف إ ن القبح يطوى كالجمال وما غضبي إ ذ ا جرت القضايا بتفضيل اليمين على الشمال كذاك الدهر إ ظ ل ا م وصبح وريح من جنوب أ و شمال بلا مال عن الدنيا رحيل ي وصعلوكا خرجت بغير مال أ ب ا طول البقاء وحب سلمى هلال حين يطلع لا يبال يمر ي على الجبال وهن صم فيعطي الوهن ر ا س ي ة الجبال فهل قين يباشر نسج درع لما يرمي الزمان من النبال أ غ ا ر حبال قوم فاستمرت و ق ر فجد في نقض الحبال عجبت له فتبا لي وتبا لغيري ا ن ت م ع ن ا ل ا ت ب ا ل ي وكم سرح الخليط لهم سواما فما نفع القبائل من قبالي أ ص ا ل ح هل أ ص ا ل ح أ و أ ع ا د ي و بالي موقن بعظام بالي أ م ا ل ي الزمان على بنيه حوادث أ ص ب ح ت شر ا ل أ م ا ل ي أ ص ا ب ا ل ر م ل ة الحدثان يوما فخص وما يزال أ خ ش ت م ا ل ي وهل عصمت جبال أ و بحار فتنجو ساكنات بالرمال وما لمجاور ا ل أ ي ا م عقل يكشف ليله فيقول مال ي فلا تبني خيامك في محل ف إ ن القاطنين على احتمال ي و ا ج ن ح ة النسور إ ذ ا أ ت ت ه ا مناياها ك أ ج ن ح ة النمال إ ذ ا كان الجمال إ ل ى انتساخ فحزنا جر موهوب الجمال وما طير اليمين بمبهجات ف أ خ ش ى الهم من طير الشمال مضى روض وجاء ولم يخبر ف ن س أ ل ه عن الشرب الثمال ي ي ا دار الخسار أ ل ا خلاص ف أ ذ ه ب في الجنوب إ ل ى الشمال وظلم أ ن أ ح ا و ل فيك ربحا ولم أ خ ر ج إ ل ي ك ب ر أ س م ا ل وهل دون ا ل س ل ا م ة بعد أ ر ض فيطوى ب ا ل أ ي ا ن ق والجمال نموت ل أ ن ن ا حلفاء نقص ويبقى من ك ف ر د بالكمال تحمل ثقل نفسك واحفظنها فقد حط المهيمن عنك ثقلي أ ل م تر عالما يمضي و ي أ ت ي سواه ك أ ن ه مرعي بقلي هي ا ل أ ف ه ا م قد صدئت وكلت ولم يظفر لها أ ح د بصقلي أ ت ع ق ل س ا ع ة فتروم عقلا لعنسك أ م خلقت بغير عقلي وكيف أ ج ي د في دار بناء ورب الدار يؤذنني بنقلي جهلتك بل عرفتك ما خشوعي لغيرك بين عرفاني وجهلي سالتك ان تمن علي شيخا وفيك حملت رعب فتى وكهلي ولم تعجل بمهلكي المنايا ولكن طال إ م ه ا ل ي ومهلي ي أعذني محسنا من ن س شر ف و أ ت ب ع ذاك لي بشرور أ ه ل ي فهبني كنت في مدحي رزينا يروم فواضل الحسن بن سهل غدت ه ذ ه الحوافل ر ا ت ع ا ت وما جادت لنا بقليل ر س ل لقد درنت بي الدنيا زمانا وسوف يجيد عنها الموت غزلي وكم شاهدت من عجب وخطب ومر الدهر ب ا ل إ ن س ا ن ي س ل ي تغير د و ل ة وظهور أ خ ر ى ونسخ شرائع وقيام رسلي وضب ما ر أ ى في العيش خيرا وما ينفق من تربيت حسلي لو ان بني أ ف ض ل أ ه ل عصري لما آ ث ر ت أ ن أ ح ظ ى بنسلي فكيف مثلي خسيس وقد علمت بأن مثلي لا يجيء بغير فسر أ ر ى السرقات في كفر ومصر أ ت ت ك بحلي أ س و ا ر وحجل و ل ي س من نضار بل حديد وقد حكما بقطع يد ورجل جررت الذيل في سفه المخازي فليتك نافر ذ ي ا ل اجل يشب الحرب مشتاق إ ل ي ه ا يحث على الهياج وعنه تجلي وما تثني المقادر عن مراد بما جمعت من خيل ورجلي هي الدنيا إ ذ ا طلبت أ ه ا ن ت وعالت و ا ل ف ر ي ض ة ذات عولي فما أ ن ا ساعيا فيها لغيري ولا أ ح م د ت أ ق و ا م ا س ع و لي يمر الحول بعد الحول عني وتلك مصارع ا ل أ ق و ا م حولي ك أ ن ي بالالى حفروا لجاري وقد أ خ ذ و ا المحافر وانتحوا لي ر أ ي ت ا ل م ر أ ة يهوي في هبوط إ ذ ا هو فوق أ ي د ي القوم ع و ن ي وما أ د ر ي بما سيكون مني ولكن في البسيطه أ و س ع و ا لي ر أ ى ا ل أ ق و ا م دنياهم عروسا وما لقيتهم إ ل ا بغولي متى أ ن ا راحل عنها ل ش أ ن ي ف إ ن ي قد قضيت بها شغولي عرفتك جيدا يا أ م دفر وما إ ن زلت ظ ا ل م ة ف ز و ل ي دعيت أ ب ا العلاء وذاك مين ولكن الصحيح أ ب و النزول أ غ ي الطفل من بعد التناهي وضعف السقد في حال البزول إ ذ ا ما جد كلب وهو أ ع م ى تصيد ر ب ة الطرف الكحيل متى تقف الركاب علي جهلا ف أ ن ت كواقف الربع المحيل تعود علي كرات الليالي وما أ ب ر م ت ه مثل السحيل تخفوا بالكلام و أ ك ر م و ن ي على ما كان من جسد النحيل دعوا هذا المقال وجهزوني ف إ ن ي قد عزمت على الرحيل لم لا أ ؤ م ل ر ح م ة من قادر والسول يطلب في السحاب ا ل أ س و ل والدهر أ ك و ا ن تمر س ر ي ع ة ويكون آ خ ر ه ا نظير ا ل أ و ل ي ويؤلف الوقت المدير قصارها حتى يعد من الزمان ا ل أ ط و ل والعقل يزجر والطباع مع النهى كالفيل يضرب ر أ س ه بالمغول دنياك أ م قد أ ج ا ب مليكها فيها من ا ل أ ب ن ا ء د ع و ة جرول وتجول فوق الساكنين ك أ ن ه ا وارهاء ه ا ج ر ة غدت في مجول ي والفقر أ ر و ح في ا ل ح ي ا ة من الغنى والموت يجعل خائلا كمخول ي إ ن اللقاح و إ ن أ ت ا ك ب ث ر و ة ف أ ق ل منه أ د ى حيال الحول ي والمرء يعقد بالبعيد رجاءه كالرسل رجي في النياق الشول ي كم أ ح ر ز المال المقيم بجده وسع الحريص فعاد غير ممول و ر أ ي ت شر الجار يشمل جاره ك ر ح ا ل فم فزعت ب د ن ب المقول شعر كساه الدهر ص ب غ ة حادق لونا أ ق ا م بحاله لم ينصل ي شبحي و إ ن نلت الثريا للثرى طعم وعنصر خيرنا كالعنصل ي والناس ك ل ه م بغى ما فاته وغدا يحاول مطلبا لم يحصل ي متنصل من غير ذنب فيهمو أ خ و ذنوب ليس بالمتنصل لو خيروا بين ا ل ح ي ا ة وخيرها ما كانت الدنيا اختيار م ح ص ل ي و أ ر ى الفتى بلغ المكارم والعلا بالحظ لا بسنانه والمنصل جسم يذم النفس وهي تذمه في مجمل من أ م ر ه ا ومفصل يتقاطعون وفي ا ل ق ط ي ع ة ر ا ح ة من بؤس عيش ب ا ل أ ذ ا ت موصل تلقى النفوس حتوفها من مظلم او م ص ب ح او مظهر او مؤصل ي ف ك أ ن روحك لم يحل بشخصه والراح ما دبت له في مفصلي اليت أ ر غ ب في قميص مموه ف أ ك و ن شارب حنظل من حنظلي نجا المعاشر من براثن صالح رب يفرج كل أ م ر م ع ظ ل ي ما كان لي فيها جناح ب ع و ض ة والله أ ل ب س ه م جناح تفضلي هي غربتان ف غ ر ب ة من عاقل ثم اغتراب من محكم عقله والطبع يثبت كالهضاب ومن يرم نقلا له يعجز ويعي بنقله والحق يثقل كل غاو ظالم و أ خ و الديانه ما يحس بثقله للخير منزلتان عند م ع ا ش ر وله على ر أ ي ثلاث منازل والله يغفر في الحساب ل ن س و ة جاهدن اذ فقد ا ل ح ي ا ة بمغازل ي فكسبن ا منها ما يقوم ب أ ن ف س والصبر يبدن في الزمان الهازل ي اتصدقت بالخيط ثم هوت الى الحمراء فاعتصمت بخيط الغازل و أ ن ا ل ت المسكين أ ك ل ه جائع فغدت كرضوى في المقام ا ل آ ز ل إ ن ا ل ب ع و ض ة من ت ق ن م و ز و ن ة بالفيل عند مليكها والبازل وتصون ح ب ة خردل قدم الفتى عن ز ل ة واليوم حلف زلازل خف د ع و ة المظلوم فهي س ر ي ع ة طلعت فجاءت بالعذاب النازل عزل ا ل أ م ي ر عن البلاد وما له إ ل ا دعاء ضعيفها من عازل عز الذي بالموت رد غنينا كفقيرنا ومقيمنا كالراحل ما أ س ر ع التغيير إ ن مرها الفلا بسرابه فالليل اثمد كاحلي اعيا الخلاص من السقام و ص و ر ة القمر المنير الى هلال الناحل اعجبت للطفل الوليد بمهده لم يخت كيف سرى بغير رواحل قد عاش يوميه وعمر ثالثا ثم استراح من المدى المتماحل كم سار من س ن ة أ ب و ه فيا له قطع ا ل م س ا ف ة في ثلاث مراحل رفعت له لجج البحار طعامها ونجا و أ ص ب ح سالما بالساحل لا يغبط انماش فوارس شزب ما فارس إ ل ا ك آ خ ر راجل ي ويداي في دنياي وهي حبيبتهن كيدي ابي لهب غدا في الاجل ي واذا افتكرت فما يهيج تفكري فيما اكابد غير لوم ناجلي وارحت اولادي فهم في ن ع م ة العدم التي فضلت م ع ي م العاجل ي ولو انهم ظهروا لعانوا ش د ة ترميهم في متلفات هواجلي ي اسوء بحال ل ض وهو مربب في ا ل إ ن س يمرح في حلا وجلاجل أ ط ل ب لنفسك يا أ غ ن م ح ل ة في حيث لا تدميك ز ج ل ة زاجل لولا نوافر في القديم تناسلت ما أ ن ض ج ا ل ض ب ي ا ت غلي مراجل وسوانف القمر السواكن بالفلا غذين أ ي د ي أ ي د بمناجلي لا ت أ س ف ن حواجل الغربان والفتيان كلهم بقيد حاجل وسجل موت راح يكتبه الردى لمساجل منا وغير مساجل غلت الشرور ولو عقلنا صيرت د ي ة القتيل ك ر ا م ة للقاتل ه ذ ه حبال الشمس وهي ض ع ي ف ة دامت وكم أ ب ل ت حباله خاتلي أ س ر ر ت إ ذ مر السنيح تفاؤلا والفال من ر أ ي لعمرك فائل أ ر أ ي ت فعل الدهر في أ م م مضت قبلا ومرج قبائل بقبائلي اسرق كميتك في الكتائب جائلا ودعي الكميت أ خ الحباب الجائل ي خسر الذي باع الخلود وعيشه بنعيم أ ي ا م تعد قلائل ي وتخير المغرور طول بقائه سفها وما طول ا ل ب ق ا ء ب طائل ي وتفاوت ا ل أ ج س ا م ثم جميعها متقاربات في نهى وخصائل ي حر يضيق عن ا ل و ل ي د ة طوله وسواه لم يقنع بتسع حلائل جمد النضار له فما هو سائل من جود راحته ب ر ا ح ة سائل ي ما المرء نائل ر ت ب ة من سؤدد حتى يسير ماله في النائل لو عدت من أ س د النجوم ب ج ب ه ة أ و بت د في ذنب ل ش ب و ة شائلي أ و كنت ر أ س الغول وهو موقر في الشهب لم آ م ن تهجم غائلي كان الشباب ظلام جنح فانجلا والشيب يذهب في النهار الزائل والغر يرسل قوله بمواعد ولد فتنتج عن يمين حائل ي واقل اهل الارض حظا في العلا من يكتفي منها بخطبه قائل ي والحي شاهد رزء خطب هائل من كون ميت تحت انمل هائل ي قد خلت انك محسن فيما مضى والخال يكذب فيه ظن الخائل لا تفرحن بدوله اوتيتها إ ن المدال عليه مثل ا ل د ا ئ ي ومتى حضيت ب ن ع م ة من منعم فتوق واحذر ص و ل ة من ص ا ئ ي وعقائد ا ل أ ل ب ا ب غير أ و ا م ر ب أ ذ ا ت أ ي ت ا م و ه د ك ع ق ا ئ ل ي و إ ذ ا ل ة ا ل إ ن س ا ن ليس بمانع منها تحرزه بدرع د ا ئ ي وحبائل الدنيا تزيد على الحصى و أ ق ل أ ن ف ا س ي أ د ق حبائلي حكم تدل على حكيم قادر متفرد في عزه بكمال ي والمال خدن النفس غير مدافع والفقر موت جاء ب ا ل إ ه م ا ل ي أ و م ا ك ر ى حكم النجوم مصورا بيت ا ل ح ي ا ة يليه بيت المال ومن الجهات الست ربي ح ا ئ ق ي لا عن يميني م ر ة وشمال ي أ ر و ا ح ن ا أ ل ف ي ن ك ا ل أ ر و ا ح في خير وشر من صبا وشمال ي والمرء كان ومثل كان وجدته حاليه في ا ل إ ل غ ا ء والاعمال ا ت م ل ا ل أ ن ا م من الضلاله وانتشوا بالخمر فاعجب من ثمال ثمال قوم تغنوا مرمولين من الهدى فتضاعف الارمال بالارمال وهم البهام ق ص ي ر ة أ ع م ا ر ه م ويؤملون أ ط ا و ل ا ل آ م ا ل لم تلق إ ل ا جاهلا متعاقلا متجملا منهم بغير جمال مثل البهائم أ ب ه م ت عن رشدها إ ل ا احتمال ث ق ا ئ ل ا ل أ ح م ا ل دنياك أ ر ز ا ق تذكر بعدها أ خ ر ى تنال بصالح ا ل أ ع م ا ل يا صاح ما أ ه و ى وما أ ق ل ي ثقلي علي فلا تزد ثقلي إ ن العقول تقول موليه ليس ا ل أ ن ا م كنابت البقل ي صدئت خواطرنا فما صقلت والمقت أ ح و ج ه ا إ ل ى الصقل دنياك دار كل ساكنها متوقع سببا من النقل و ا ل ن س د أ ف ض ل ما فعلت بها و إ ذ ا سعيت له فعن عقلي عشت من أ ي س ر حلي وتشبهت بظلي لست بالخل أ ص ا ف ي ك وما أ ن ت بخل ي ربما يعتمد المرء على العضو ا ل أ ش ل ي أ ي ه ا الدنيا لحاك الله من ربه دلي ما تسلى خلدي عنك و إ ن ظنت تسلي إ ن م ا أ ب ق ي ت مني ل ل أ خ ل ا ء أ ق ل ي أ م س أ و د ي ت ببعضي وغدا يذهب كلي ي لك أ و ق ا ت فخليني إ ذ ا قمت أ ص ل ي ودعيني س ا ع ة فيك لمولاي ا ل أ ج ل والصبا ملك وقد يبكى على الملك المولي دنياك والحمام في ر ت ب ة من خارج غم ومن داخلي ما طهرت بل دنست وارتمت بالسيد الوهاب والباخل ي لو نخل العيش لما حصلت شيئا سوى الموت يد الناخل كن وشيكا في ح ا ج ة أ و مكيثا ليس مر ا ل أ ي ا م فينا بمهل حبذا ل ع ي ش والزمان غرير والفتى ما استجد حله كهلي وخمولي يذود عني الرزايا نام عني الاذى فلم ينتبه لي قبل ان ينطق الزمان بتصغير كبار من فرط عي وجهلي ا ل ثري النجوم تسمى ب ث ر و ة وسهيل السماء يدعى بسهل ي ولجين لجن ك ب ي ر ة لفظ ولجيم كذاك أ خ ل ا ق سهل سلسبيل ا ل ح ي ا ة عن سلسبيل لا تخبر عن غير ورد وبيل والمنايا لقين بالجندل ل ف ض ثنايا لقين بالتقبيل هل ترى سيد ا ل ق ر ا ب ة أ ض ح ى مفرد الشخص ما له من قبيل قوضته وطالما قوضته مخبلات أ ع ق ب ن بالتخبيل ي لم تحد نبل دهرنا برماح أ و سيوف عن ساقط أ و نبيل ي وبني ا ل أ ش ع ث استباحت رزاياها و أ ل ق ت كلا على رتبيل يا ي طبيب المصر ي اجتهدت وما الجلاب جلاب راحه لنبيلي و إ ذ ا وقرت جبال الردى جلت فلم تندفع بجل جبيري ايها الجامع الكنوز أ ذ ر أ م زبال من ن م ل ة في زبيلي صدقات من المليك على الحتف جسوم ع ر ف ن بالتسبيل لا ت ؤ ب ل أ خ ا ك يوما إ ذ ا ماتت فما كان موضع ا ل ت أ د ي ل وارتقب من مؤذن القوم فتكا فالنصارى يشكون فعل ا ل أ د ي ل ولحبر اليهود في درسه ا ل ت و ر ا ة فن والهم في التدبير ربلته أ س ف ا ر ه ا وحمته طول أ س ف ا ر ه من التربيد حسن القول يبتغي ن ظ ر ة العيش بغش ا ل إ ذ و ا ء والتذبيل فاقدروا من بنات ض أ ن عبورا سره أ ن تكون كالزندبيل ي واصنعوا من ح ل ا و ة ذات طيب لا برطلي بغداد بل أ ر د ب ي ل ي واحذروا أ ن تواكلوه فما يامن ديانكم يد الجردبيل ي إ ن تحلوا شاما فخمر جبال أ و عراقا فالشرب من نهر بيل ي وهي ر و م ي ة ل ز ن ج ي ة ا ل أ ع ن ا د فيها طعم من الزنجبيل ي ذات خرس تردد النطق أ خ ر س يشكو على اللسان الخبيل قد أ ر ا ك م تلطفا وهو في ا ل غ ل ظ ة من جرهم و آ ل عبيل موعد ب ا ل إ ج ر ا م يوعد أ م النسل فيه بالثكل والتهبيل فليحده على قرى حربته كفر ت و ت ا منها وكفر تبيل يطلق الخمس في الحرام و أ م ا اللفظ منه فدائم التكبير كذب لا يزال يطعم خبزا نص عن آ د م وعن قابيل يمتريه جبلان مهتبل ا ل غ ر ة يبدي حزنا على هابيل ا تعري الليث المنون ولا ا ل ش ب ل ة ولا المغفرات في اشبيل انا بئس الانسان والناس مثلي فاعتبيني ان شئت او فاعتبيلي الفتى قد ر أ ى اليقين ولكن يؤثر العيش فهو كالمختول خير فيما اراه ا ل ا م ر أ ة الجندي من زوجها المقتول ي إ ذ اغارت حبل ا ل ق ن ا ع ة تبغي الرزق من عند خيطها المفتول خلصت من بناتها وبنيها فهي بين النساء مثل البتول لقد علم الله رب الكمال ب ق ل ة علمي وديني ومالي و أ ن التجمل قد ضاق بي فكيف أ ن ا ف س أ ه ل الجمال أ ر ي د ا ل إ ن ا خ ة في منزل وقد حديت لسواه جمالي لقد خاب من يبتغي نصرتي و ع ا ج ز ة عن يميني شمالي فمن مخبري أ غ ر ي ق البحار القى الردى أ م دفين الوصال هويت ف ر ا د ي كيما يخفك عمن اعاشر ثقل احتمالي فماذا أ ق و ل وبين ا ل أ ن ا م خلف على جهلهم أ و تمالي أ م ا ل ي فيما أ ر ى ر ا ح ة مدى الدهر من هذيان ا ل أ م ا ل عجبت وكم عجب في الزمان ل ر أ ي بني دهرك الفائل ي ف م خ ت ا لما أ و ر ث و ا من غنى وما وهبوه من النائل ي فلا تحملن لهم م ن ة ولو بت في ص و ر ة العائل يغول الفتى أ ر ض ه بالوجيف ولا بد من حادث غائل ويطلب قوتا ورزق المليك ي س أ ل بالطالب السائل أ ل م ترني وجميع ا ل أ ن ا م في د و ل ة الكذب الذائل مضى قيل مصر إ ل ى ربه وخل السياسة للخائلي وقالوا خ للخائلي ل السياسة و ي ع و د فقلنا يجوز ب ق د ر ة خالقنا ا ل آ ئ ل إ ذ ا هب زيد إ ل ى ط ي ء وقام كليب إ ل ى وائل أ خ الحرب ي ع د على سابح ليسبح في الزاخر السائل سيقصر من طول تلك ا ل ق ن ا ة ويرفع من درعه الذائل وتصغي إ ل ى المين أ س م ا ع ن ا ونصبوا الى زخرف القائل وكيف اعتدال ي وهذا النهار يروح بميزانه المائل و إ ن تبيرا له خ ف ة تبين على ك ف ة الشائل ي تصول علينا بنات الزمان فهلا ل يصال على الصائل ي وقد عز رمل على حاسب كما عز بحر على كائل يهال ي التراب على من ثوى فاه من النبا الهائل ي وكم قيد الدهر من دالف وقد كان كالسابق الجائل ي جميع الذي نحن فيه النفاق ونلحق بالذاهب الزائل ي ولو لم يكن حولك العادلون بكيت على المنزل الحائل ي ويغنيك عن طرح فال تعود باليمن طعنك في الفائل ي نسر إ ذ ا نثره أ ر ع ف ت ونفرح ب ا ل أ س د البائل اتاني ب إ س ن ا د ه مخبر وقد بان لي كذب الناقل اذو العصمه العاقل الادمي إ ل ا كذب العصمه العاقل ولا فضل فينا ولكنها حظوظ من الفلك الساقل فهذاك سحبان لما احتبا وذلك في سملي باقل اذا عشت مفتكرا في الانام غدوت على المدرج السابل ي فتلك ا ل ث ر ي ة وهذا ا ل ت ر ى شبيهان في ق ب ض ة الجابل ي حبوت بنصحك مستكبرا وما هو للنصح بالقابل ي وسخط ا ل ض ب ا ء بما نالها تولد منه رضا الحابل ي هو الموت من ينجو من رامح فلا بد من أ س ه م النابل ي لنا أ س و ة في رجال مضوا وهل أ ن ا إ ل ا أ خ و ا ل آ ب ل ي متى لمتماني على ز ل ة رجعت على أ م ي الهابل ي وهاروت كيف عصى ربه بتعليمه السحر في بابل إ ذ ا العام جاد ب أ د ن ى اليسار أ م ل ت أ س ن ا ه في القابل ي ف إ ن القليل ي أ م الكثير كالطل بشر بالوابل قرنت الجياد ب أ ج م ا ل ه ا لتسعف نفسا بامالها ولا بد من سيرها م ر ة بعد التفات إ ل ى مالها و أ ف ض ل ما اكتسبت أ م ة و إ ن ش ق ي ت حسن أ ع م ا ل ه ا ولا خير في أ ن تمد ا ل ح ي ا ة ونقصانها مثل إ ك م ا ل ه ا فويها وواها لسيل المنون كم جرعيرا ب أ ح م ا ل ه ا أ م و ر توافي جنود الردى بتفصيلها بعد إ ج م ا ل ه ا وقد أ ع م ل الناس أ ف ك ا ر ه م فلم يغنهم طول إ ع م ا ل ه ا فهل يرمل الدهر أ م ا ل أ ن ا م فتفقد نسلا ب إ ر م ا ل ه ا استعك الخمر من أ ف ع ا ل شاربها إ ل ى المليك فقالت شج ثم قتل وجارح الدن ما كانت جراحته قصاص عمد ولكن للمدام ح ت ل يود أ ن دجاه فار خابيه و أ ن كل غمام بالعقال هتل ماذا تريدين منه قد ظفرت به أ ل م تريه سريعا في التراب يتل غض الجفون إ ذ ا جلست على الصعيد ولا ت أ م ل والبيت أ و ل ى بالكريم من الطريق و إ ن تجمل والذكر يتركه الفتى للقاطنين إ ذ ا تحمل والمرء تعجبه ا ل ح ي ا ة وعيشه سم يثمل من ذا الذي سمح الزمان له ب إ د ر ا ك المؤمل فيه توافى المرملون وقل أ ص ح ا ب المرمل حيل تبن على ا ل أ ن ا م ف أ د م ع العقلاء همل كم غر ص ا ح ب ة الجمال منجم بحساب جمل الله إ ن أ ع ط ا ك يجزل و ك أ ن هذا الدهر يهزل كسرى بنى ايوانه والعنكبوت تظل تغزل هل يشعرن الميت إ ن ظهر الثرى بالحي زلزل أ ر ج و أ و اعتزلوا ف إ ن ي عن مقامكم بمعزل قد طال سيري في ا ل ح ي ا ة ولي ببطن ا ل أ ر ض منزل أ ش ه د أ ن ي رجل ناقص لا أ د ع ي الفضل ولا أ ن ت ح ل جئت كما شاء الذي صاغني ومن يصفني بجميل يحل تزوج الشيخ ف أ ل ف ي ت ه ك أ ن ه مثقل إ ب ل وحل وعرسه في تعب دائم لا تخضب الكف ولا تكتحل ملت و إ ن أ ح س ن أ ي ا م ه تقول في النفس متى يرتحل لو مات ل س ت ب د ل ت منه فتى اني اراه محرما لا لحل ويكت الله وسلطانه وكل امر غيره يضمحل قد بكرت لا يعوقها سبل ك م ه ر ة الروض من بنات سبل الى طبيب على الطريق لكي ت أ خ ذ من عنده دواء حبل كم قذفت عرس بائس بحصن كل ح ص ا ت منها نظير جبل سبح الله طالع مستنير وهلال مثل ا ل ق ل ا م ة ناحل وبدت من بنات نعش غوان لم يصبها من اثم د الليل كاحل كالسوام ا ل أ ن ا م هل فاز من سافر منهم إ ل ى بطيء المراحل يمني وفارسي وشامي وغاد من أ ه ل غ ر ب ت راحل ساحليون لم أ ر د ساحل البحر ولكن نسبا ل أ ق م ر ساحل خف ملك على السرير فهل يوجد في العالمين قرم حلاحل عجبا ً للقطا من ا ل ق د ر والجون غدت في عنائها المتواصل لقطت ح ب ة وجاءت بها ا ل أ ف ر ا خ ثم استقت لها في الحواصل من بلاد ب ع ي د ة لسراب الهجر فيها ل و ا م ع كالمناصل ف أ غ ا ث ت بوردها مودعات في هجول تقل فيها الصلاصل هائفات قد مزق الحر عنها ا ل أ ه د ة أ و هم أ ن يميز المفاصل راعها أ ج د ل من الطير أ و باز فمود قبل الوصول وواصل صاليات وما لها من صلاه صائمات لغير نسك تواصل ثم باد المصيد من بعد والصائد لا شيء غير ذلك حاصل فاتق الله و ف ع ل ا ل خ ي ر فالموت حسام يفري ا ل ب ر ي ة قاصل لا تغير هذا البياض ف إ ن ت أ ب ه فلا تجزعن ان قيل ناصل إ ن أ ع م ا ر ن ا كاي أ ب ي ن ت والمنايا لهن مثل الفواصل ف ر من هذه ا ل ب ر ي ة في ا ل أ ر ض فما غير شرها لك حاصل فشعاري قاطع وكان شعارا لتنوخ في سالف الدهر واصل واطلب الرزق بالمرور من الشجراء لا من أ س ن ة ومناصل وتشبه بالطير تغدو خ م ا ص ا وتعد اليسار ملء الحواصل رام دنياه ناسك فادعى النسك وانتحل اصبح المفتري على الله قد ذل واضمحل بينما يعمر المنازل قالوا قد ارتحل عز رب النجوم تسري ولا تسام الرحل اينام السماك ام هو بالغمض ما اكتحل جهل المشتري وان كان في الخير ذا محل أ ي ذنب أ ص ا ب ه ف س م ى فوقه زحل ارى حبلا حادثا في النساء حبل اداه بهن اتصل اتى ولد بسجل العناء فيا ليت وارده ما وصل و إ ن أ ن ظ ر ت ه خ ط و ب الزمان عظ بناب شديد العسل وريع من الغير الطارقات بالرمح ص ر ه وبالسيف صل وقال له سل د ا ع الهدى وقال له ملحد لا تسل وشب وشاب و أ ف ن الشباب وسقيا له من خضاب ا ل ن س ل ومن بعد ذاك يجيء الحمام فانظر على أ ي شيء حصل فيا ر ا ح ة النفس عند الممات إ ن كان هذا الحساب ف ص ل أ ت ت ك بحبل ف ت ا ة غدت م س ا ئ ل ة عن دواء الحبل وقد حسبت من بنات السهول فجاءت ب إ ح د ى بنات الجبل س ي س أ ل ناس ما قريش و م ك ة كما قال ناس ما جديس وما قسم أ ر ى الوقت يفني أ ن ف س ا بثنائه ويمحو فما يبقى الحديث ولا الرسم لقد جد أ ه ل الملعبين ف أ ث ل و ا بناء ولم يثبت لرافعه واسم وفي العالم الغاوي العالم ممول بخيل وسمح فقير شد ما اختلف القسم وكون الفتى في ر ه ت ه نيل ع ز ة على ان داء الدهر ليس له حسم ويرزا جسم المرء حتى اذا اوى الى العنصر التربي لم يرزا الجسم اذا مات قضى الاربعون فلا ترد سوى ا م ر أ ة في الاربعين لها قسم فان الذي وفى الثلاثين وارتقى عليهن عشرا للفناء به واسم زمان الغواني عصر جسمك زائد وهن عناء بعد أ ن يقف الجسم سالت بني الايام عن ذاهب الصبا كانك قلت ا ل آ ن ما فعلت قسم تريد من الدنيا خلافا لما مضى و أ ع ي ا ك تدبير به سبق الرسم هو الداء لا ينفك يشكي ويشتكي ولو شاء رب الناس أ د ر ك ه الحسم مضى الشخص ثم الذكر فانقرضا معا وما مات كل الموت من عاش م ن ق س م مكان ودهر أ ح ر ز كل مدرك وما لهما لون يحس ولا حجم وليس لنا علم بسر إ ل ه ن ا فهل علمته الشمس أ و شعر النجم ونحن غ و ا ت يرجم الظن بعضنا ليعرف ما نور ا ل ك و ا ك د والرجم وتطردنا ساعاتنا و ك أ ن ن ا وسائق خيل ما تكففها اللجم هضى الله في وقت مضى ان نعامكم يقل حياه او يزيد به السجم فقولكم رب اسقنا غير م ن ط ر ولكن بهذا دانت العرب والعجم على كل شيء تهجمون بجهلكم واعياكم يوما على رشد هجم كبار اناس مثل ج ل ة سائم يربون اطفالا كما اتضع البهم توهم بعض الناس امرا ف أ ص ل و ا يقين أ م و ر بات يتبعها الوهم جهلنا ولكن للخلائق صانع أ ق ر به فسل من القوم أ و شهم ويعلم كل أ ن للخير موضعا وفضلا على إ ث ب ا ت ه أ ج م ع الدهم واين أ ن ا س كالسحائب إ ن ي ر و ا يروق و ا وان يستمطروا للغنى يهم و فان شئت ان تحظى بمالك فحظه ذوي الحاج او انفقه تبسم لك الجهم فما هو إ ل ا السهم لا كف عاديا ولا نال صيدا في كنانته السهم اذا حرق الهندي بالنار نفسه فلم ي ف ق نحظ للتراب ولا عظم ه فهل هو خاش من نكير ومنكر و ض غ ط ة قبر لا يقوم لها نظم ه خلافك بعض الناس يرجى به المنى وفي الدهر أ ق و ا م خلافهم وحزم فافطر إ ذ ا صاموا وصم عند فطرهم على خبره إ ن الدواء هو ا ل أ ز م ولو لم يسر وقت الفتى وهو موشك لما صح في هجر ا ل ح ي ا ة له عزم أ ل ا ذللوا ه ذ ه النفوس ف إ ن ه ا ركائب سوء ليس يضبطها الحزم ولم ي أ ت في الدنيا ا ل ق د ي م ة منصف ولا هو آ ت بل تظالمنا جزم نصحتك لا تنكح ف إ ن خفت ماثما ف أ ع ر س ولا تنسل فذلك أ ح ز م أ ظ ن ك من ضعف بلبك غاديا يحلك من عقد الزواج المعزم إ ل ى الله نصت ر غ ب ة أ و ل ي ة نصارى تنادي أ و مجوس تزمزم هو الحظ عير البيد ساف ب أ ن ف ه خزاما و أ ن ف العود بالذل يخزم وما بيض أ ن ث ى يهزم القيض فرخه كبيض ذكور بالحديد يهزم تباركت ه أ ن ه ا ر البلاد سوائح بعذب و خ ص ة ب ا ل م ل و ح ة زمزم تعاليت رب الناس عن كل ر ي ب ة ك أ ن باتيان ا ل م آ ث م نلزم وترفع أ ج س ا د وتنصب م ر ة وتخفض في هذا التراب وتجزم غرائز أ ع ط ا ه ا ربيعه جده و ش ن ش ن ة أ غ ر ى بها النجل أ خ ز م و ح ا د ث ة أ م ا الثريا بعبئها و أ ي ن ق ه ا والمرزمان فرزموا ح ي ا ة لوني باختياري وردتها لما فتات مني ا ل أ ن ا م ل تؤزم و اراك حسبت النجم ليس بواعظ لبيبا وخلت البدر لا يتكلم بلى قد أ ت ا ن ا أ ن ما كان زائل ولكننا في عالم ليس يعلم و و إ ن أ خ ا دنياك أ ع م ى ي ر س ه ا عليل معافى ظالم يتظلم فهل ت أ ل م الشمس الحوادث مثلنا أ م اتسقت كالهضب لا ي ت أ ل م وهل فيكم من باخل يظهر الندى رياء به أ و جاهل يتحلم وما سالما ل ح ي القضاء و إ ن م ا الى الحتف يرقى و ا ل س ل ا م ة سلم فيا مطلقا للنفع ي ف س د ق ف ه ابي الكلم يستشفي الاسير المكلم لعمري لقد اعيا المقاييس امرنا فحندسنا عند ا ل ظ ه ي ر ة مظلم فمن محرم لا يحرم العلق ا ل ض ب ا ومن محرم أ ظ ف ا ر ه لا تقلم ضعفنا عن ا ل أ ش ي ا ء إ ل ا عن الاذى وقد يسم الوجه الكهام المثلم و إ ن ظليم القفر يرضيه زفه ويفهم عن أ خ د ا ن ه وهو أ ص ل م توهمت خيرا في الزمان و أ ه ل ه وكان خيالا لا يصح التوهم فما النور نوار ولا الفجر جدول ولا الشمس دينار ولا البدر درهم ر أ ي ت ك لم تحمد من الترك معشرا لهم عارض بالترك يهمي ويرهم ولا الكاسك المرجين في كل مظلم رجا كاسك الحمراء والخيل تدهم وقد ي أ م ر الله الكهام إ ذ ا نبى فيفري وقد ينهى الحسام فيكهم و إ ن ك لا ب ا ك عليك مهند ولا مظهر حزنا جواد مطهم يساوي مليك الحي صعلوك قومه وتسحاله ا ل أ ر ض الزرود فتلهم وما يشعر المدفون يسري حديثه فينجد في أ ق ص ى البلاد ويتهم جرت عند شقراء الكميت بكفه إ ل ى فيه حتى صار ت الرجل أ د ه م أ ت ذ ك ر يا طرف الوغى وركومها وقصرت من نبل ك أ ن ك شيهم إ ذ ا أ ش ر ع ت فيك ا ل أ س ن ة ردها لصونك تجفاف عن الطعن مبهم لشهباء يخفي القرن فيها ت ل ا م ه ويفهم إ ل ا أ ن ه ليس يفهم إ ذ ا ما تدانوا فالضراب ص ف ا ح ه م و إ ن يتنااوا فالرسائل أ س ه م لهم حيل في حربهم م ه ت د ت لها جديس ولا ساست بها الملك جرهم مريدي بقائي طالما لقي الفتى عناء بطول العيش والله يعلم إ ذ ا كان بسط العمر ليس بكاسب سوى ش ق و ة فالموت خير و أ س ل م أ ف ا د غوي غيه عن شيوخه فهم درجات ل ل ظ ل ا ل وسلموا واهلكه جهلان باد مركب قديما ً وتال بعده يتعلم تفكرت واستثبتت أ ن سكوته هدى و ت ق ن فليغد لا يتكلم أ ر ن ف ت أ و ل ى أ ن يحس ب ح ق م ه إ ذ ا زعموا أ ن الصخور ت أ ل م واشهد و أ أ ن الدهر كالحلم زائل و أ ن أ د ي م البدر يبلى ويحلم وجدت يد الوهاب تطوى وعينه تكف و أ ظ ف ا ر الليوث تقلم س أ ر ح ل عن وشك ولست بعالم على أ ي أ م ر لا أ ب ا لك أ ق د م وهون إ ع د ا م ي علي تحققي ب أ ن ي و إ ن طال التمكث أ ع د م ف إ ن لم تكن إ ل ا ا ل ح ي ا ة وبينها فلست على أ ي ا م ه ا أ ت ن د م ودنياك يهواها على الهرم الفتى ويخدمها فيما ينوب المخدم أ ر ى الشخص يطوى والممالك تحتوى ومن صح يذوي والمجادل تهدم منعت الهوى مني وسمتني الهوى وقد يبلغ الحاج الفنيق المسدم إ ذ ا رؤساء الناس أ م تنازعوا كؤوس ا ل أ ذ ى هل في ا ل ز ج ا ج ة عندموا ولم يرضهم شرب المدامه أ ذ ه ب ت حج النفس إ ل ا أ ن يمازجها الدم فنحن ك أ ي م الضال أ و ل ى مراسه بما كان يغوي ا ل آ خ ر المتقدم وحواء أ ع ط ت بنتها البؤس وابنها ل آ د م يغذى بالشقاء ويؤدم أ ي ا د ي ك عدت من أ ي ا د ي ك ص ي ح ة بعثت بها ميتا ل ك ر ى وهو نائم هتفت فقال الناس أ و س بن معير أ و بن رباح ب ا ل م ح ل ة قائم لعل بلالا هب من طول ر ق د ة وقد بليت في ا ل أ ر ض تلك الرمائم ونعم أ ذ ي ن المعشر بن ح م ا م ة إ ذ ا سجعت للذاكرين الحمائم وفيك إ ذ ا ما ضيع النكس غ ي ر ة تصان بها المستصحبات الكرائم وجود بموجود النوال على التي حميت ه و إ ن لم تستهل الغمائم يزان لديك الطعن في ح و م ة الوغى إ ذ ا زينت للعاجزين الهزائم فلو كنت بالدر الثمين معوضا ً من البر ما لامت عليه اللوائم وتلقى لديك المنقضات نواصعا ً يقال غريبات البحار التوائم ر آ ه ا كبارا ً من براها ك أ ن ه ا تريك نعام أ و د ع ت ه ا ل ص ر ا ئ م وتؤثر بالقوت ا ل ح ل ي ل ة ش ي م ة ك ر ي م ي ة ما استعملتها ا ل أ ل ا ئ م ك أ ن ك فحل الشول حولك أ ي ن ق عليها برا من ط ا ع ة وخزائم فتلمح تارات وتغضي ك أ ن ه ا ضرائر سفتها لديك ا ل خ ص ا ئ م فحمر وسود حالكات ك أ ن ه ا سوام بن السيد ازدهته القوائم عليك ثياب خاطها الله قادرا بها ر أ م ت ك العاطفات الروائم وتاجك معقود ك أ ن ك هرمز يباهي به أ م ل ا ك ه ويوائم وعينك سقط ما خبا عند قره ك ل م ع ة برق ما لها الدهر شائم وما افتقرت يوما إ ل ى موقد لها إ ذ ا قربت للموقدين الهشائم ورثت هدى التذكار من قبل جرهم أ و ا ن ترقت في السماء النعائم ومازلت للدين القديم د ع ا م ة إ ذ ا قلقت من حامليه الدعائم ولو كنت لي ما أ ر ه ف ت لك م د ي ة ولا رام إ ف ط ا ر ا ب أ ك ل ك صائم ولم يغل ماء كي تمزق ح ل ة حبتك ب أ س ن ا ه ا العصور القدائم ولا عمت في الخمر التي حال طعمها ك أ ن ك في غمر من السيل عائم ولاقيت عندي الخير تحسب عيلا ينافيك قول س ي ء وشتائم ف إ ن كتب الله الجرائم ساخطا على الخلق لم تكتب عليك الجرائم فهل تردا حوض ا ل ح ي ا ة مبادرا إ ذ ا حلئت عنه النفوس الحوائم وترتع ما بين النبيين أ ناعما ب ع ي ش ة خلد لم تنلها السمائم و أ ق و ا ل سكان البلاد ث ل ا ث ة توالى عليها عاند وملائم فقول جزاء ما وقول تهاون و آ خ ر يجزى انسه لا ل ب ه ا ئ م يضارعنا من بعدنا في أ م و ر ن ا ونمضي على العلات والفعل دائم وكل ي و س ي النفس عند خلوه بزهد ولكن لا تصح العزائم و أ ي ن فراري من زماني و أ ه ل ه وقد غص شرا مجده والتهائم وفي كل شهر تصرع الدهر ج ن ة فتعقد فيه بالهلال التمائم له عوض في كل شرق ومغرب رعاها اليمان ا ل د ا ر والمتشائم أ ب ى القلب إ ل ا أ م دفر كما أ ب ى سوى أ م ع م ر موجع القلب هائم هي المنتهى والمشتهى ومع السها أ م ا ن ي منها دونهن ا ل ع ب ا ئ م ولم تلقنا إ ل ا وفينا تحاسد عليها و إ ل ا في الصدور سخائم نزت في الحشا ثم استقلت فغادرت جماجم تنزو فوقهن الغمائم و أ ي ا م ن ا عيس وليس أ ز م ة عليها وخيل أ غ ب ل ت ه ا الشكائم وقد نسيت حسن العهود ومالها بنان يد فيه تشد الرتائم ف إ ن سكرت فالراح فيها ك ث ي ر ة دوارعها والمخرزات الحتائم قصيمات أ ل و ا ن سميحات ش ي م ة لها ضائع ما طيبته القسائم وماخلق البيض الحسان حميده إ ذ ا اشتهرت أ خ ل ا ق ه ن الدمائم وتمضي بنا الساعات مضمره لنا قبيحا على أ ن الوجوه وسائم نممنا بما يخفيه حي وميت ومن شر أ ف ع ا ل الرجال النمائم يعيش الفتى في عدمه عيش راغب ويثري مسن ل ل م ع ي ش ة سائم و أ ن و ا ر أ ع و ا م مضين شواهد بما ضمنته بعدهن الكمائم إ ذ ا ما تبينا ل أ م و ر تكشفت لنا و أ م ي ر القوم للقوم خادم أ ق ل بني الدنيا هموما و ح س ر ة فقيد غ ن ا للمال والرشد عادم وما هي إ ل ا منزل غير طائل ومرتحل عنه و آ خ ر قادم تبكي على الميت الجديد ل أ ن ه حديث وينسى ميتك المتقادم ولو أ ن ن ي وافيتها بتخير ل أ د م ى البنان العشر ب ا ل أ ز م نادم س ي ش ل ي ك أ ن القابض الرزق باسط و أ ن الذي شاد البنيه هادم إ ذ ا قيل غ ا ل الدهر شيئا ف إ ن م ا يراد إ ل ه الدهر والدهر خادم ومولد ه ذ ه الشمس أ ع ي ا ك حده وخبر لب أ ن ه متقادم و أ ي س ر كون تحته كل عالم ولا تدرك ا ل أ ك و ا ن جرد ص ل ا د م إ ذ ا هي مرت لم تعد ووراءها نظائر و ا ل أ و ق ا ت ماض وقادم فما اب منها بعدما غاب غائب ولا يعدم الحين المجدد عادم ك أ ن ك أ و د ع ت التماثيل أ ن ف س ا و أ ن ت على ا ل ت ف ر ي ق في ذاك نادم وما آ د م في مذهب العقل واحدا ولكنه عند القياس أ و ا د م تخالفت ا ل أ غ ر ا ض ناس وذاكر وسال ومشتاق وبان وهادم تكلم بالقول الذي ليس فوقه سوى كسب ذنب وهو بالرغم صائم لو انك في أ ه ل التنسك والتقى لما كثرت فيما لديك الخصائم إ ذ ا شئت يوما وصله ب ق ر ي ن ة فخير نساء العالمين عقيمها لنا طرق في كل شرق ومغرب إ ل ى الموت أ ع ي ا راكبا مستقيمها هي الدار ي أ ت ي ه ا من الناس قادم يحث على أ ن يستقل مقيمها نسوم على وجه ا ل ب س ي ط ة م ر ة ف أ ي مراد في ا ل ح ي ا ة نسوم يفرق بين الشخص والروح حادث أ ل ا إ ن أ ي ا م الفراق حسوم إ ل ى العالم العلوي تزمع ر ح ل ة نفوس وتبقى في التراب جسوم وما ض ع ن ت إ ل ا وللدهر ص و ل ة تبين على أ و ط ا ن ه ا ووسوم ستوحش أ ط ل ا ل ديار ومعشر وتدرس من هادي وتلك رسوم مضى الناس أ ف و ا ج ا ونحن وراءهم وكنا وكانوا في الضلال نعوم فيا اذني هل في الذي تسمعينه من القول إ ل ا فريه وزعوم وكم يتجنى المين احمر ناطق تماز به عند المذاق طعوم وراحلتي نفس خؤون كانها من الضعف شات في السوام رغوم لجون إ ذ ا بان الهدى لا ت أ م ه و إ ل ا ح نهج الغي فهي سعوم ك أ ن نفوس الناس والله شاهد نفوس فراش ما لهن حلوم وقالوا فقيه والفقيه مموه وحرف جدال والكلام كلوم أ ت و ك ب أ ص ن ا ف المحال و إ ن م ا لهم غرض في أ ن يقال علوم وجدت الفتى يرمي سواه بدائه ويشكو إ ل ي ك الظلم وهو ظلوم ف إ ن كان شيطان له يستفزه ف أ ي ه م ا عند القياس تلوم ت ج ر أ ولا تجعل لحتفك ع ل ة ب إ ك ث ا ر طعم إ ن ذلك لوم ر أ ي ت ك في لج من البحر سابحا تلوم بني الدنيا و أ ن ت مليم يقول الحجا هل لي إ ذ ا مت ر ا ح ة ف إ ن عذابي في ا ل ح ي ا ة أ ل ي م و أ ج س ا م ن ا مثل الديار ل أ ن ف س جوائر منها جاهل وحليم ف إ م ا انهدام قبل رحله ض ا ع ن و إ م ا رحيل والمحل سليم الموت نوم طويل لا هبوب له والنوم موت قصير بعثه أ م م وفي الخمول حمام والفتى قبل وفي ا ل ن ب ا ه ة عيش والفتى رمم تخالف الشكل عصم في جماجمها أ ر و ا ق ه ا ونعام ما لها لمم و ح ي ة تسمع ا ل أ ص و ا ت ظ ا ل م ة من وصفها وظليم ش أ ن ه الصمم لا يخدعنك أ خ ر ا ن ا ك أ و ل ن ا في نحو ما نحن فيه كانت ا ل أ م م مقلدين بدم لا يضيعه منهم عريب ولكن ضاعت الذمم أ ج ي د قلبك لما جادهم مطر أ ن ف ا ض همك لما غاضت الهمم لا تشمخ ا ل أ ن ف الشم التي رزقت ما لا يدوم فما يبقى لها الشمم لولا بدائع دلت أ ن خالقنا أ د ر ى و أ ح ك م قلنا خلقنا لمم لا تسدين قبيحا إ ن هممت به و ف ع ل جميلا ف إ ن الخير يغتنم إ ن فارقتني حياتي خلتني صنما ولا يراع لكسر ا ل ه ا م ة الصنم فاجعل عظامي قرا غبراء مظلمه او قوت حمراء نار ضوءها سنم سوى على الجسم خضر حوتها جشع بعد الممات وخضر زرقها تنم قطع البنان الذي شبهته عنما ان مات كالقطع في قظ هي العنم والغانيات وفي آ ذ ا ن ه ا درر كالضان ترعى وفي آ ذ ا ن ه ا زنم يكفيك أ د م ا سليط ما أ ر ي ق له دم ولا مس روحا اذ جرى أ ل م له فضائل منها فقد ق ل ف ت ه و أ ن ه بسناه تنجلي الظلم قالوا تقسم مقتول على حنق فقلت سيانك الم ل م ي ت والكلم إن ودعوه فما يدري بما صنعوا أ و قطعوه فما ينتابه أ ل م ورب أ ز ه ر يلقى هامه هدرا كما يقط ل أ د ن ى ع ل ة قلم إ ن اليهودي خلى جهله ا م ر أ ة كانت عقيما وخير ا ل ن س و ة ا ل ح ق م ماذا أ ر ا د لحاه الله من ولد يلقى من الدهر ما يردي وما يقم أ م ا تحاول إ ن طالت تجاربها برءا من السقم ه ذ ه ا ل أ ن ف س السقم مثل البهائم غرتها سلامتها والله يمهل حينا ثم ينتقم الجل مودن ولا جلمود يتركه ريب الزمان ف أ ن ا يخلد القزم شدت عليهم مناياهم توسطهم كالخيل شدت على أ و س ا ط ه ا الحزم لا ت س أ ل ا ل ن ا س واغدوا اكلي مقر إ ن النفوس على إ م س ا ك ه ا عزم لعل أ ر ب ا ب ايد للندى بسطت يوم الحساب على أ ي د ي ه م أ ز م و لا ورد لي والمطايا في خزائمها وكل صاحب سن حبله خزم و ا ما لي أ ر ى حزماء الناس في شرق ك أ ن م ا الحزم في أ ح ش ا ئ ه م حزم و ا يا ن س و ة الحي إ ن كنتن أ ض ب ي ة فكلكن يصيد الخادر الرزم و كثير أ ن ا في حرفي اهبت له في التاء يلزم حرفا ليس يلتزم والمرء يرفع أ ف ع ا ل ا فتخفضه حتى إ ذ ا مات أ ض ح ى وهو منجزم هل أ ل ه م ت يترب يوما مثربها أ ليس يخلد من اطامها أ ط م كانت تضم رجالا تحت اعينهم معاطس لم تذلل ا عزها القطم أ ي ض اذا إ بسطوها للعلا وصلوا و أ و ج ه لا تغادي مثلها اللطم و أ ر ض ع المجد أ ط ف ا ل ا و أ م ل ه م دهر فماتوا اولي شيب وما فطموا ضراغم ك ا ل ق ط ا م ي ا ت ليس لها إ ل ى أ ك ي ل سوى أ ع د ا ئ ه ا قطم والناس مثل سوام لا حلوم لهم يسوقه للمنايا سائق حطم المرء كالنار تبدو عند مسقطها ص غ ي ر ة ثم تخبو حين تحتدم والناس بالناس من حضر و ب ا د ي ة بعض لبعض و إ ن لم يشعروا خدموا وكل عضو ل أ م ر ما يمارسه لا مشر الكف بل تمشي بك القدم وعالم ظل فيه القول مختلفا ومحدث هو من رب له القدم فاذخر لنفسك خيرا كي تسر به ف إ ن فعلتك و إ ل ا عادك الندم لو يتركون وهذا اللب ما قبلوا مينا يقال ولكن شالت الجذم أ ت و ه م ب أ ح ا د ي ث وقيل لهم قولوا صدقنا و إ ل ا أ ر و ي الخدم و أ ر ه ب ت ه م جفون ملؤها نوب و أ ر غ ب ت ه م جفان للندى رذم الناس إ ن لم تنبههم قيامتهم أ و ن ب ه فتراب ما لهم قيم يؤمل القوم عندي ش ي م ة حسنت و ش ي م ة الدهر أ لا تحسن الشيم ما زال يبخل حتى ما يصوب حيا فهل تعلم بخل العالم الديم يقال أ ن سوف ي أ ت ي بعدنا ع ص ر يرضى ف ت ض ب ط أ ز د ى ا ل غ ا ب ة الخطم هيهات هيهات هذا منطق كذب في كل س ق ر زمان كائن قطم ما دام في الفلك المريخ أ و زحل فلا يزال عباب الشر يلتطم و إ ن تغيرت ا ل أ ف ل ا ك وانعكست بالسعد فالوهد يبنى فوقه ا ل أ ط م هب الفتى نال أ ق ص ى ما يؤمله أ ل ي س ر ا ع المنايا خلفه حطم هل تمسك الماء لي مزادي من بعد ما فري ا ل أ د ي م تمادت ا ل ك أ س بالندام وحق أ ن يندم النديم ما في بني آ د م غني بل كلهم مقتر عديم يغنى الذي ما له فناء وذلك الواحد القديم مصائب هذه الدنيا كثير و أ ي س ر ه ا على الفطن الحمام مصاب لا تنزه عنه نفس ولا يقضى بمدفعه الذمام وجدت الشر ينفع كل حين ومن نفع به حمل الحسام وليس الخير في وسع الليالي فكيف نسومها ما لا يسام وفي الحيوان شرك بين أ ر ض وجو سوف يدركه انقسام فراق الروح هذا الجسم فيه على نوعيهما نعم جسام وما ن أ ت ي ا ل ق ر ا ب ة من رجال أ ب و ه م ي ا ف ث و أ ب و ك سام إ ذ ا لؤم الفتى لم يخش مما يقال و إ ن ترادفه الملام وما كانت كلام السيف يوما لتبلغ مثل ما بلغ الكلام تحارب أ ن ف س وتسر حتى يظن الصلح فيها والسلام وبين جوانح ا ل أ ق و ا م نار يورى عن تلهبها السلام وبعد الخير ناقضه و أ ع ي ا نهار ليس يعقبه ظلام أ ن و ء مع الخطوب إ ل ى أ م و ر لشخصي دون موقعها ا س ت ل ا م ويجري سابحي وله عيوب ويقطع صارم وبه انثلام ويصبح في ا ل ح ج ة ت ش ر ي ق رزءا و أ ن ى يبهج الركن استلام وبعض حواصل ا ل أ س م ا ء دلت على تعريفه الف ولام فوارس خيلكم تعطى مناها اذا دمى نواجدها الشكيم وفي بيض السيوف بياض عيش بذلك فاعلموا نطق الحكيم لو كان لي امر يطاوع لم يشن ظهر الطريق يد ا ل ح ي ا ة منجم أ ع م ى بخيل أ و بصير فاجر ن و ع ا ل ظ ل ا ل به مرب مشجم يغدو ب ز خ ر ف ة يحاول مكسبا فيدير أ س ت ر ل ا ب ه ويرجم وقفت به الورهاء وهي ك أ ن ه ا عند الوقوف على عرين تهجم س أ ل ت ه عن زوج لها متغيب فاحتاج يكتب بالرهقان ويعجم ويقول ما اسمك واسم أ م ك إ ن ن ي بالظن عما في الغيوب مترجم يولي ب أ ن الجن تطرق بيته وله يدين فصيحها و ا ل أ ع ج م و ا ل ب ر ء يكدح في البلاد وعرسه في المصر ت أ ك ل من طعام يوجم أ ف م ا يقر على معيشته الفتى إ ل ا بما نبذت إ ل ي ه ا ل أ ن ج م رجم التنائف بالركاب أ ع ز م كسب يحق لربه لو يرجم آ ه ل أ س ر ا ر الفؤاد غواريا في الصدر أ س ت ر دونها و أ ج م ج م عجبا لكاذب معشر لا ينتني غب ا ل ع ق و ب ة وهو أ خ ر س أ ض ج م كيف التخلص و ا ل ب س ي ط ة ل ج ة والجو غيم بالنوائب ي ز ج م فسد الزمان فلا رشاد ناجم بين ا ل أ ن ا ن ولا ضلال منجم أ س ر ج والجم للفرار فكلهم فيما ي س و ء ك نسرج أ و ملجم والخير أ ز ه ر ما إ ل ي ه مسارع والشر أ ق د ر ليس عنه محجم ضحكوا إ ل ي ك وقد أ ت ي ت بباطل ومتى صدقت فهم غضاب رجم يحميك منهم أ ن تمر عليهم ف إ ذ ا حلوت ه عدت عليك العجم العالم العالي ب ر أ ي معاشر كالعالم الهاوي يحس ويعلم زعمت رجال أ ن سياراته تسق العقول و أ ن ه ا تتكلم فهل الكواكب مثلنا في دينها لا يتفقن ا فهائد أ و مسلم ولعل مكه في السماء ك م ك ة وبها نضاد ويذبل ويلملم والنور في حكم الخواطر محدث و ا ل أ و ل ي هو الزمان المظلم والخير بين الناس رسم دائر والشر نهج و ا ل ب ر ي ة معلم طبع خلقت عليه ليس بزائل طول الحياه و آ خ ر متعلم إ ن جارت ا ل أ م ر ا ء جاء مؤمر أ ع ت ى و أ ج و ر ي س ت ض ي م ويكلم كحمائم ظلمت فنادى أ ج د ل إ ن كنت ظ ا ل م ة ف إ ن ي أ ظ ل م ارعيت أ ف ا ر الضراغم عودت ف ر ة و أ ف ا ر ا ل أ ن ي س تقلم وكذاك حكم ا ل د ث ر في سكانه عير له أ ذ ن وهيق أ ص ل م إ ن شئت أ ن تكفى الحمام فلا تعش ه ذ ه ا ل ح ي ا ة إ ل ى ا ل م ن ي ة سلم ماذا أ ف د ت ب أ ن دهرك خافض وغناك منبسط وعرسك غيلم أ ح س ن بدنيا القوم لو كان الفتى لا يقتضى و أ د ي م ه لا يحلم و ك أ ن م ا ا ل أ خ ر ى ت ي ق ض نائم و ك أ ن م ا ا ل أ و ل ى منام يحلم يتشبه الطاغي بطاغ مثله و ا خ ا ل س ع ا د ة بينهم من يسلم في الناس ذو حلم يسفه نفسه كيما يهابت وجاهل يتحلم وكلاهما تعب يحارب ش ي م ة غلبت ف ا ا ض بحربها ي ت أ ل م فالزم ذراك وان تشعث جدره فالعس قد يرويك وهو مثلم دهر يمر كما ترى ف ا ه ل ة تنمي لتكمل او بدور تسقم وتحب ان يثنى عليك بانك البر التقي وانت صل ارقم و ش ه ا د ة لك ان خلقك يجتنى ليصاب شهدا وهو صاب علقم تجني فتنقم ما كرهت وكل ما تجني تحسب انه لا ينقم كل تسير به ا ل ح ي ا ة وما له علم على اي المنازل يقدم ومن العجائب أ ن ن ا ب ج ه ا ل ة نبني وكل بناء قوم يهدم والمرء يسخط ثم يرضى بالذي يقضى ويوجده الزمان ويعدم ويلذ أ ط ع م ة البقاء وخيرها كالسم يخلط بالحمام ويؤدم والدهر يقدم عن ترادف ي أ ع ص ر فيغيب أ ع ص ر في الخطوب ويقدم ذكر القريض ربيعه بن م ك د م ولينسين ر ب ي ع ة ومكدم ونروم دنيانا وما كرف بها إ ل ا الفنيق يظل وهو مسدم هويت وقد خدمت ولم تر خ د م ة وتعرضت لك إ ذ أ ه ي ن ت تخدم و أ ض ي ع أ و ق ا ت ي بغير ن د ا م ة ويفوتني الشيء اليسير فاندم منع ا ل ف ت ا هينا فجرع ض ا ئ م ا وحمى نمير الماء فانبعث الدم وجديد عيشتنا الشباب ف إ ن مضى فقميصنا خلق اللباس مردم والجسم ظرف نوائب و ك أ ن ه ظرف يؤخر ت ا ر ة ويقدم دنياك أ ش ب ه ت المدامه ظاهر حسن وباطن أ م ر ه ا ما تعلم والدهر يصمت غير أ ن عطوبه ترجمن حتى خلته يتكلم أ ن ف ق لترزق فالثراء ا ل ض ف ر إ ن يترك يشن ويعود حين يقلم